كل <تصفيق> ابا الابن و الروح القدس الواحد واحد ما عظم هذا اليوم يا حبائي التي فيه صنع معنا ربنا كل هذه الخيرات العظيمة هل يستحق الانسان كل ما صنعه الرب في هذا اليوم هل يستحق الانسان أن يتنازل الرب و يكثر هل يستحق الانسان هذا الحب غير المحدود الذي يقدم فيه ربنا لي جسد ودمه من من استحق من من استحق كل ما صنع علينا إنه أكسر يا ربي من أتحمله من يحتمل ما صنع فينا أنا بطرش رخ يا ربي وقال لا تخص رجلي لأنني استطعت أن يحتمل التضاعف الفائق او في الالي ولولا انك ربي انظرته وقلت له ان لم اكثر رجليك ليس ليك مصيب معي لما سمحني من يحتمل كل هذا الحياة حجائية ينخميس العهد لقمة المجد الساعة الشميثة وبتاع الملكوت ومن كان احداث النهاردة كلها هتتكرر مرة ثانية بكرة على هشرة الصبيب فيما يرجو للناس انه قبض على يسوع رغم انه هو اللي سلم نفسه كما يسجل لنا يوحنا يحان الانجيل إن هم وقع على وجوههم اما اليوم فالرب يسوع يقدم ذاته بمحض خطيئه فالافتر من هذا ان ربنا يسوع هذا اليوم لا يقدم ذاته فقط لنأكله ولكن نكثر ذاته باكر صلبوه على الصليب وقدموه وهم لا يدرون انهم يقدمونه خصحا للبشرية كلها كقول الرسول عن المسيح هو الذي يزبح لاجئة اما اليوم المسيح يقدم فيه بملت خريته وبملت حبه وبملت السدع تشكروني يا يوم الآن هل كنت علمتنا وكنا بنهتف كلنا ونقول أصلنا لملك السرط لازم لازم لازم المسيح يملك على قلبي وعلى قلبه لازم لازم يقول له كما يقول الكتاب مملكة محددة وكما يقول الكتاب أيضا واجعلكم ملوك وكان لا بد ان يملك ولكن ما زمعنا قبل وتوفل نسمع أبلاً أن هذه الطريقة التي بها يملك ملك على قلوب الناس كيف يملك ملك؟ يملك بالشيف وبالرمح. لكن احنا النهاردة المسيح ملك على قلبنا وتركنا وظلنا مبارك العيات باسم الرب وصلنا لمملكة داود لمملكة داود وسلمنا تسليم كامل للملك الذي يمك على قلوبنا من شدة وقسوة اضطام من شدة وقسوة محدثه فما يقول قد غلبنا كما تقول سفر المشيب حولي عينيك عني لانها لقد غلبتهن ده نوع جديد من الغلبة الناس فكرت انها تغلب بس بالشيف وبالرمح وبالمكر بالمطر وبالمال بالخداع لكن النهاردة يقول حول اعيني مني عينيك لأنهما قد غلبتاني انت غلبتنا يا رب احنا النهاردة في الشميثة مغلوبين مغلوبين على عمرنا اللي انت عملت معنا النهاردة احنا محدث مننا قادر يفتح وقه ولا يوريك وقه حتى ولا يرفع عين فوق، احنا مغلوبين معقوله احنا بنمضي حياتنا وعمرنا كلنا وابديتنا في جمع لك فيك الملك والقوة والمجد والعز الى الاله القدير احنا في بلدنا خلاص انتشر بحب غير محدود ما يملك ويومها كنا بنرد كلنا نقول قال جالس فوق السارجين اليوم ظهر صقر ركبا على اسان وجاح في مكانها الجالس فوق الشاروبي من يحسن من هذا ان اليهود الذين ثمصت عيونهم لم يدركوا سر عظمة المخلص فاستهزئوا به من شد السوضاء ولكن نحن اولاده المخلصين عندما نرى الجالس فوق الشاروبي يركب على اثان كتبير الذي الشربين يغطون هوهم من أجل بها عظمة نجد. رقص أبناء العبرانيين يحتفون بدل الشربين ويرحبون بالملك الوديع متواضع. وتمت نبوة زكريا. لا تخافي يا ابن الصهيون. هوذا ملكك يأتيك وديعا ومنصورا وراكبا على أثاني وجهشا على أثاني لا تخافي لا تخافي يا كريفة المسيح لأن ملكة سيأتيكي وديعا ومنصورا وراكبا في ملء اتضاعه على أثاني وجهشا على أثاني كانت هذه الخصة الإلهية الخطيرة التي رسمتها القدرة الإلهية للإحتلال على الأولاد الله واختطافهم من ملكيه الشيطان وانضمامهم لملكوت المسيح كانت هذه الخطة التي دبرها العقل الإلهي أن يستولي على قلوب البشر بطريقة لم يسبق لها مثيل ولم يسبق لها مثيل إلا بإشارات رمضية وسيطة موسى وقف قدام ربنا هل ان تحتهل الشعب قال له هاي هيكو بالخيلين انا عمش معهم حاجات كثيرة فقط انا فتحت البحر الاخمر انا عبرت بيهم انا نسلت لهم المنة مستانة انا فتحت لهم من الصخرة ينبوع ماء الصخرة تبعتهم مصانة الصخرة المسيح كان جنبي جمزت لهم مل وبعد كده راحوا جابوا تمثال وعلاهم وهذه آلاتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أردن أردن يقول ليستهلوا يستهلوا استخرى اللي تبعتهم يستهلوا جنب المسيح يشربوا منه وكانت استخرى المسيح كان بيشئهم من جنبه ولكن أحد موسى تدرى أمام الله موسى إنسان ودائما الأنبياء أيضا يتنبعوا بأمور ملهمة من الروح القدس فقال له ادخي اسمي من تفر الحياة قال موسى انت رمضك شاعل انت اسمك تفر الحياة ازاي ما تتفير ده انا الحياة يا موسى وانت حاجيني ازاي تسمح اسمك من تفر الحياة هريحة يا موسى نبي النفس يقيم لكم الرب مثلك من اخواتكم يقيم لكم الرب في واحد ثاني يعيده من اخواتكم ده يب كده هيقول لي موتني ولا تموت الناس لكل وقت هذه واحد مقارنة بين النبي او بين المسيح وبين موسى لما قال له نبيا من اخواته وشعبه بين سراغيل يقوله عقوب واخواته لاخواتي عقوب بعيث اخواتي عقوب بعيثه وعيثه اللي هو كان في منطقة شرق الأرض اللي منه الادوميين وهيرود جماعه دول فااخوات يعقوب هما الادوميين اللي هما اولاد عيسى نبي المثل يقيم لكم الرب في أنا قلت ربنا انت اسم من تفرح يا اموت وهم يخلصني هل هو اللي هيجي هو اللي هيموت لازم ليسا يا لما تموت تهلك لكن اللي هيجي يموت هو يوهر بالحياة وإيه يعني موتك يا موسى يعني إيه إذا قلت أنت يا موسى بكل تتعاطف على الشعر فإنسا يا موسى هتموتوا هما يموتوا معنى كنت أدخلت بيهم لكن كلمة الله المتجهد هو اللي هي أدخلت ويخلصهم بموت هذه معنى الحياة في نفس وضع. في خطته الالهية ان يفتد البسارية بمحبته وبالطبعه فولد في مزور حقير جدا الذي لا تسعه السماوات ولا سمى السماوات الجالس كان يقول أسعياء النبي الجالس على كرس الأرض الجالس على كرسي الأرض وسكانها تلجرات الذي كان المياه اللي في المحطات الذي لا تسعه السموات يقول عنه لوقا الإنجيلي لم يكن له مكان في المنفى موضع في المنفى ملاش بيت ملاش قوة ملاش مكان ملاش حتى تحت السلم ينزل فيها فاتولد في مكان الحيوانات من هذا الاستطاعة يا رب ومن يقطع أن يتحمله؟ الشاربين وغطون وجوههم انهم لا يسلقون ان ينظروا هذا المنظر كيف انت الذي لا تسعك سماء السماوات طولك في وسط البهان من اجلي انا هذا سمعت ثم كيف تدخل ارخالين ايها الجالب على الشاربين لكي على اثاني وجهت ابن من اجلي ان اردن العلسان الحقيق موجهه واحد قدامك وحتى له مصلحة عندك ووسع على رجلك عشان يبسك قوله يبقى اجوم يا اخ نتروسك رجلي ايه ده ده خالص اما للعقل لو بقى رئيس جمهورية وكيف احضر انسان واطبر انسان مجرم ووسع على رجلي يبسك هل يبقى؟ يبقى. اذن هذا يعقل لا يعقل اذا هذا الاتضاع الذي قد لي وليه النهاردة اتضاع على مستوى الله ليس على مستوى البشر. التضاع الهي واننا تفكرت انها تثبت لهوت المسيح من ان اوه من اي سين وشفى مرضى وعلى الآيات المعبدات وانحن هنثبت التضاع المسيح من شدة التضاع ال الهي الذي الملايكة تكافر ستعد امامه ينحني اليوم ادن بريد لي ان الانسان الزنف الخاطئ لكي يختلها هل يعقل هذا؟ انا لا يحتمل هذا الإنسان أنت متجرس تعمل الإنسان إن خدمة عندك في بيكتب. انت أنت متجرس تعمل إن لواحد موظف عندك بالطريقة دي فما بالك إنسان الله يستعى للخطاب والأخطر من كل هذا حدائي الذي لا نفيق أن نسمعه أو نحتمله أن المسيح رب المجل وصع على رجل يهودة الذي كان مطمعاً المسلم أرأيتم أكثر من هذا وصع على رجل الخايل الذي أراد أن يقعونه نحن نبالي حصلنا نيسي يهودة نيسي المرأة اللي ثكبت فيه والمسيح اللي ثكب نفسه اللي ثكب نفسه لما مش مثل مسألت حركات جسدية لكن ذا إله وصع على رجلين الراجل اللي هتعانوا بالخنضر من ظهره الذي يمكن خذي رفع علي عصده بحيوطي نفسه على رجلين يهوده اللي هتكاله النعمة بكه اي اتباع يكون هذا ربي يا لا نحتمل كل هذا انا سنصير عبيدي لكي تملك انت يا ربي لكي تملك أنت يا ربي على قلبنا ملشي ثاني يا ربي يا لو جه ملك وحاول يملك علينا بسيف وبرمس شوف يا ربي لنخض عليه ويكن كنا توصي على رجلية وتوصي على رجلينا وتفصلها و اتوقتي على رجلينا احنا اللي بالخورة احيانا كثيرة ما جيت و رفقت له و قلت له انت اطلع بره و على رجلك و اقتلها مفيش في يوم يا ربي جيت لي وقلت لي انت استعترت بوصيائي او استعترت بمسبحك او استعترت بانجيلي مفيش يوم يا ربي جيت قلتني تبعد بحق رجليك ما جتت يوم ابدا وقلتني متحوقت على رجليك وقتها لكن كل يوم يا ربي كل يوم في اتضاعة العجيب في اتضاعة العجيب تبعدت على رجليك وانا بقى في قليل وانا بخونه وانا بسمع الشرق مفيش يوم عدة في حياتي مع ما تتسرف حقك يسوع مفيش يوم ربي انت استنشفت او قرفت مني او طهقت مني او قلت لي ان انا مش على رجلي تؤثرها كيف بعد هذا ربي لا اشير عد لي وتمت انت على العلب وحياتي ربي يسوع فالطباعة يحسن قلب فالطباعة لا احتمله مش عارف اعزم لك ايه هعملك يا ربي انا اللي بنكرك وبخونك ما عم حدا توحشك ما خطوة فيك وانت على رجلي كل يوم وتغسلها عارف بقول لك بقيت عمري قاعد تحت رجليك انا كنت بكل امانه ودقه ما يهمني الناس ولا يهمني كرامتي هديت على نفسي بالجزمه عشان انت الاليان وقيت على الاجهي انا اللي بخونك وبعد النسطة هيكلف المقدس انت عد يملك على قلب وجهة كنت هذا موضوع متروف لنا لكي نعيفه ديك اللي نسمعه لست بإنسان بليل حتى أعذب ليك عن قمة هذا الاتباع او ماذا يسمعه يسمعه يسمع ويسمع او ماذا صنعوا معنا في هذا اليوم؟ نعرف اعرف شيء اقول لك ايه لكن اما حصل ان نوضع على رجلنا احمر كين من غسل رجلنا كما نجد ان ليه بعد هذا هل في قوة هل في اشاعة في العالم هل في اغراء في العالم يا رب يسوع يحرمي انك تكون انسى الملك الثاني؟ هل في ملك ثاني يخط قلبي هل في سهل تكون لك على قلبي بعض النوام هل يا ربي في حاجة تنزعك في القلب بتاعي وقولك لا في حاجة أهم منك في القلب يا ربي يسوع خليها هل في حاجة تنزع في القلب بتاعي أبدا يا بعد اليوم فأصير أنا يا ربي في ملكوتك وتصير أنت ملكي وعلاجي فأيضا ربنا يسوع أقدم لينا أقصى درجات الحب وهذا الاطبع يا إخوتي لا بد أن يكون شببه محبة غير محضورة فإذا كان الاطبع غير محدود فالمحبة أيضا تكون غير محضورة لأنه اليوم يقصر جاسب ويقدم لي وليك يكسر جسده ويقدم لي وليد جسد ودمه عشان يأكل وفي أقدم لنا حدا تاني بيكسر ذاته وبيسكوا في دمه جم دم المشروك جم المشروك وجسد المكسور يقدمه ليك يا أولادي وأحدادي رب يسوع سنخرت علينا الكثير وتدينا القوة وتدينا الصحة وتجين المال تجين الأولاد الخويسين تجين ورثات كثيرة لكن هل ممكن تدينا ذاتك وتشارها بكامل حريتك ودمك بالسقوه لأن اعتبرناها كثيرا اوي ان انت اخدت ماء من الصخرة الصماء في البرية ورويج شعبك هل هل تفتريها بدمك ويتأجم بنا جتدت قدمه الأخطر من كل هذا يا حبيبي يا سوعى إنك أجمس جتدت للخائن الذي كان يدمر ليك شراً في قلبه. طبعاً نشكر لنا الشيخة فينا واحد خائن طاح فينا مسبوع خائن في الرسول فيكم كسيرين مرضى وفيكم أيضاً من يركضون لأننا نتناول باستهتاش ولكن ليس فينا إنسان يتقدم الى جسد الرب ودمه وهو يغمر شر الله نعم كما فعل يهوذا ولكن حتى حب يسوع كقول القديس اوروانيوس القداس لا توجد قوه من النقطه تستطيع ان تعد لجه محادثات في البحر فخيانة يهوذا لا يمكن ان تحد من محبة المسيح يهوذا حيانة يهودة الصعبة هي ما تقللش من محبتك جوع ليهودة عشان كده قدم له جاسبه وقال له خذ كش محيبة في محبتك انت حقك قال لا محيبة محبتك جابتك عند اذا يقول معلمنا يوحنا الانجيلي ان يسوع للوقت قال الان تمجد مجد ابن الانسان الآن تمجدت المحبة بأقصى حدودها أن الخائم يأكل اللقمة ولكن تنا أحد داري. أنا محبك يا سفورة ماذا نقول أعمدتنا وكسبت ذاتك على الصريح نفسك وأعطيتنا لنأكل ونحن في كل مرة نتقدم لا بد أن يكون في داخلنا ذلك وحدات وحدة ومع ذلك تعطينا ماذا نصنع مثير حبة فينا ماذا يا رب نصنع فده اللي عملته المرأة وتتبطه فيك كان شوية نحن حياتنا كلها على رأي القديس اغنطيس تلميذ في القديس بطرس الراسول ومش هحفش مش هحفش مش هحفش تأوى دم ان انا بحب المسيح إلا اذا شفتت دمي زي ما تفت دمه عشاني وزي حاولكم انتم الاتصالات اللي خوش هتكون هادية وهو بيتأذى من الاتصالات. هحاول أرضها عشان تختربني عشان لما ينزل عشان أحس تقبل النتيجة. أحاول بخش تحمي عشان أتحول إلى جيد وأكون حنطة الباب كما قدم جاده وجسده لكي يكون طعاما ليها. أخيرا حبيبي دعي احترام وعي وقار ينبذي أن نحضر في الخميثة بيت الله الذي سنازل ورسل أرجلنا وأحدنا وقدم لنا جاكم بل يحترام يوقف الواحد مثل في الخميثة يقف الواحد مثل يا خاتر حبان نحن مجان لأننا مستهتر ببيت الله كثيرا حتيجي الخمشين حتيجي في الأفراح ولا تليل ويشوف اللي, اللي لحظة فيها في الشليسة ايه هذا يليك بديك الله هاتشوفت الأدات ازاي انا بقى افضلت احبا فشري هذا يليك للي قدم ذاته ووصع على رجلية كلها لا اريد ان افضل هذا الموضوع ولكن اتدرع الى الله ان اعطينا احترام لديته احترام لداته ودمه ركزت المجينية أصلى مجينين دينا